جاهدين الى الامام خير <تصفيق> هي, هي, هي, هي, هي, هي <تصفيق> ايام ثلاث ثلاث مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا اخو لا تخلي هدين <تصفيق> ثلاث ثلاث Mes tali, trafik ne? İpmeli, zahiri ya, مش لازم تصاحبني سد الثغ ولا اوريك شلون الرجال تخوض الحرب وما تولي اعطيني سلاحي ورجالي وصون اطفالي وخودم والي واتركني مش لازم تصاحبني سد الثغ ولا اوريك شلون الرجال تخوض الحرب وما تولي مش لازم تصاحبني وانا وريك شلون رجال تخوض الحرب هما تولي هي هي هي هي هي هي هي هي هي رجي واربيجي عكتافي فوق على الطيارة صوب لي موعدنا ذبح العيدة سن سيوف وعب رصاص وحصدهم حصد الحراس ولا تبكي شو ربيجي عكتافي وراسي فوق على الطيارة صوبني موعدنا ذبح العيده سن السيوف وعب الرصاص حصد الحرات ولا تبكي موعدنا ذبح العيده سن السيوف وعب الرصاص واحصدهم حصد الحرات ولا تبكي هي, هي, هي جد العزم والهمة وقول يا رب تنصرني هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصع و لا الوعر يا مسلم يا من الأمل جد العزم والهمة وقول يا رب تنصرني هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصع و لا هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعر هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي أعطيني جعب وبارود زاد ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش لازم ترافقني يحميلي ظهري يا خوي ولا تخلي هدين الشر تلاحقني ديني جاو بالداتا ثلاثه تاييه ثلاثة انغام وطلقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا اخو لا تخلي هدين الشر تلاحقني مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا اخو لا تخلي هدين الشر تلاحقني هي هي هي